لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه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 চৌসি ওয় বুদন মি দূনি মল দিল বিপন ও মর ইসল বি ও নি মীন মি নী ও শুকু নয় নিন تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يتقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير